<تصفيق> بسم الله الرحمن الرحيم و نستعين السلام عليكم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين ولكن الظاهر أن الهيئة في جميع هذه المعاني استعملت في معنى واحد لكن ليس هو واحدا من هذه المعاني لأن الهيئة مثل إفعال شأنها شأن الهيئات الأخرى وضعت لإفادة نسبة خاصة كالحروف ولم توضع لإفادة معاني مستقلة فلا يصح أن يراد منها فلا يصح أن يراد منها مفاهيم هذه المعاني المذكورة التي هي معاني أو معان إسمية. السلام عليكم السلام عليكم كان الكلام في الدرس الماضي حول صيغة الأمر. وتعرضنا في الدرس الماضي إلى معاني صيغة الأمر وموارد استعمال صيغة الأمر أو صيغة افعل قلنا في الدرس الماضي أن المقصود من الصيغة يعني الهيئة أو لنقل كما قلنا في الدرس الماضي تشكل وتقولب الألفاظ يقصد بالصيغة يعني هيئة الهيئة تركيب الكلمة وقلنا ايضا أنه ليس المبحوث عنه هنا في هذا المطلب صيغة واحدة وهي صيغة الإفعال فقط إنما صيغ الامر متعددة وذكرنا في الدرس الماضي صيغة إفعال فقط من باب، فقط من باب التمثيل من باب المثال السلام عليكم ورحمة الله سلام عليكم من باب المثال ولأن هذه الصيغة مشتهرة بين أو على السنة الاصوليه وإلا الصيغ كثيرة قلنا في الدرس الماضي مثل صيغة فعل الأمر اقم الصلاة، اقيم الصلاة، آت الزكاة، فعل الأمر، افعل. فمن الصيغ أيضا الفعل المضارع، المقترن المصاحب للام الأمر، وذكرنا الآية قلنا وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة وأقمت أو فأقمت لهم الصلاة فلتقم. فلتقم طائفة منهم ثم قلنا وليأخذوا أسلحتهم أيضا وقلنا في آية أخرى وليضربن وهي أصلها يضربن وليضربن بخمرهن على جيوبهن من الصيغ أيضا الفعل المضارع المجرد عن لام الأمر لكن المقصود به إنشاء الطلب للإخبار إنشاء الطلب للإخبار كما قلنا في الدرس الماضي رجل يأتي ويسأل الإمام الصادق عليه السلام عن رجل في الصلاة شك بين الركعه الأولى والركعه الثانية لا يدري صلى فصل ركعتين الامام عليه السلام يقول له يعيد فقط يعيد فعل المضارع ما كل الامر بس المقصود من فعل المضارع هنا ليس الاخبار امر طلب يعني المقصود انشاء الطلب او يراره يسأل الإمام الصادق عليه السلام عن رجل مثلا صلى ناسيا معتقدا بأن لا غسل الجنابه عليه ما لا علي غسل الجنابة ثم التفت بعد الصلاة أنه كان مجنبا الإمام عليه السلام يقول له يغتسل فقط يغتسل أو صلى من دون وضوء معتقد انه متوضا ثم بان له بعد الصلاه انه صلى بلا طهاره الامام عليه السلام يقول له يتوضا فقط فعل مضارع لكن يقصد به الإمام إن شاء طلب اعاده الوضوء والصلاه إن شاء طلب الاغتسال والصلاه إن شاء طلب اعاره الصلاه الخ ومن الصيغ أيضا قلنا في الدرس الماضي صيغة صيغة اسم الفعل صهن اسكت معناه صهن بعض أو مه مه يعني تمه مه يعني انتظر بتعبيره اذا ذكرنا صيغة إفعال لا لأنها الصيغة الوحيدة المبقوط عنها هنا فقط من ما المثال ولأنها من أوضح أو من أشهر هذه الصيغ على السنة الأصوليين هذه الصيغة صيغة إفعال تستعمل في موارد كثيرة عدها البعض إلى 26 مورد نحن قلنا 4 خمس موارد هذه الصيغة تستعمل صيغة إفعال صيغة الأمر تستعمل في البعث الحقيقي تستعمل في التهديد تستعمل في التعجيز تستعمل في التسخير تستعمل في التمني والترجي والدعاء والالتماس إلى ما شاء الله من الموارد هذا كله كان في الدرس الماضي إلا أن البعض قد يقول البعض ولعلهم اهل البلاغه يقولون هذه الصيغ جميعا التهديد والبعث والانذار والى اخره هذه الصيغ مو موارد استعمال صيغه افعل هذا الكلام وليس دقيقا انما هذه الصيغ جميعا هي معاني لصيغه افعل لصيغة الامر هذه المعاني المذكوره البعث والانذار والتهديد والتعجيز والتمني الى اخره هذه مو مغارب استعمال صيغه اتعل مو مغارب استعمال صيغة الأمر لا هذه معاني لصيغه الامر علاقه صيغه الامر مع هذه المعاني كعلاقه الانسان مع افراده الانسان كلي الانسان مقسم الإنسان النوع النوع لهذه الأفراد كما أن الإنسان يدل على زيد ويدل على باصر ويدل على خالد ويدل على فاطمة ويدل على هند يدل على جميع أفراده صيغة الأمر أيضا تدل على هذه المعاني واحد واحد فهذه المعاني مو موارد استعمال صيغه الامر او صيغه افعل لا بل هذه من افراد صيغه افعل فصيغة افعل هي الجامع هي الكلي المفهوم الكلي الذي ينطبق ويصدق على كل هذه المعاني المصنف هنا في هذا المطلب يريد أن يدفع هذا القول يريد ان يدفع هذا القول ويختار قولاً آخر. يقول إن قلتم هكذا قلنا لكم في الجواب. قلنا لكم في الجواب. وإن كان هذا البيان مو واضح من العبارة. المصنف معتمد على ذكاء الطالب لعله ما واضح من العبارة إن قلت قلت ولو وليس واضح من الآن أنه يرد على قول آخر. إنما هو هذا المراد. المصنف في هذه العبارة التي سوف نقرأها الآن يريد أن يدفع هذا القول ويقول أن يقول أن صيغة الأمر أو صيغة افعل مستعملة في معنى واحد مو في كل هذه المعاني مستعملة في معنى واحد أيها المصنف ما هو هذا المعنى يقول ليس هو أحد هذه المعاني المذكورة مو هو البعث لا يعني ليس مفهوم البعث ولا مفهوم التهديد ولا مفهوم التعجيز ولا بقية المفاهيم أو المعاني لا مستعمله صيغة الأمر مستعمل في معنى واحد لكن لم نذكره إلى الآن خب سلام عليكم أيها المصنف تفضل مستعمله صيغة الأمر في أي معنى يقول صيغه صيغة الأمر مستعملة مستعملة في البعث والتحريك بالمعنى الحرفي مو بالمعنى الاسمي في الدروس الماضية حينما ناقشنا الأمر بمعنى الطلب تتذكرون بعد حينما قلنا لمادة الأمر لها معنيان أحد معانيها الطلب مفهوم الطلب والمعنى الثاني مفهوم الشيء هناك ماده الامر امرتك مستعمله في مفهوم مفهوم الطلب يعني في المعنى الاسمي للطلب اما هنا حينما قلنا صيغه الامر هنا مو ماده الامر صيغه الامر مستعمله في مستعملة في مستعمله في الباعث في الباعث والتحريك لكن مو مو في مفهوم البعث لا في البعث بالمعنى الحرفي التفاصيل يتضح بين إن شاء الله شنو المقصود من البعث بالمعنى الحرفي المصلط يقول المقصود من البعث بالمعنى الحرفي هو أن اصلا يعني الهيئات بحثناها سابقا وقلنا الهيئات معاني حرفية مو معاني إسمية تذكروه قلنا الهيئات معاني حرفية يعني شنو حرفية وظيفتها وظيفة الهيئات كوظيفة الحروف كوظيفة في تذكروا معنى الحرف الدرس كوظيفة في وعلى وإلى ومن تلك الحروف ما كانت وظيفتها وظيفتها الرابط بين ما قبل وما بعد. مثلا في وظيفتها الرابط بين زيد والدار. فنقول زيد في الدار. قبل وجود الدار وزيد لا معنى لفي. لا معنى مستقل لفي. لي في ليس معناها كمعنى معنى الابتداء مستقل. في قلنا بعد في معنى الحرفي. لا يتضح معناها الا بالطرفين كذلك, كذلك من معناها ليس مفهوم الابتداء كذلك هنا المصنف يدعي او يقول ان صيغه الامر هيئه والهيئات معاني حرفيه والمعنى الحرفي وظيفته الرابطه لكن ليس بين الاول والثاني لا هنا الهيئات وظيفتها الربط بين امور ثلاثه حينما نقول صيغه افعال وما شابهها من الصيغ لها وظيفه كالحروف لكن الحروف وظيفتها الربط بين ما قبلها وما بعدها هنا حينما نقول اضرب حينما نقول قم حينما نقول اقعد وهذه الصيغ حينما يقول الإمام يغتسل يتوضى يعيد يصلي هذه الصيغ يقصد بها الرابط لكن الربط بين ماذا وماذا ليس بين ما قبل وما بعد هنا ما في ما قبل وما بعد هنا وظيفتها هالربط بين أمور ثلاثة التفتوا جيدة في صيغة افعل الصيغ يعني الهيئات لها وظيفة وظيفتها الرابط الرابط بين التفرسوا الرابط بين الرابط بين الامر يعني المتكلم خليه. بين المتكلم وبين المخاطب وبين المخاطب وبين المادة المادة يعني الحدث المراد ايقاعه في الخارج وبتعبير آخر السيغ倫 حيغة الهي... الإسعال صيغ الأمر وظيفتها الربط بين المتكلم بين المخاطب بين الفعل وتعبير آخر وظيفتها الربط بين الأمر والمأمور والمأمور به بعد وظيفتها الربط بين الطالب والمطلوب والمطلوب منه واضح بعد يصير المتكلم حينما حينما يقول يتوضا يغتسل بهذا الكلام يوجد علاقه بين هذه الامور الثلاثه هذه العلاقه لم تكن موجوده قبل هذا الكلام انا جالس جالس لن اتكلم بصيغه من صيغ الامر فلم اوجد ربط بيني وبين جناب السيد لكن حينما أقول لجناب السيد أجلس قم صلي أنا هنا بهذا الكلام أوجد ربط بيني وبينه وبين الفعل المطلوب منه أن يجده في الخارج المولى حينما يقول للعبد افعل صلي توضا اغتسل صم بهذا الكلام المولى سبحانه وتعالى له غرض غرضه إنزال التكليف وإلقاء التكليف في ذمة المكلف حتى لا المكلف يقول لم أخاطب لم أكلف المولى حينما يصدر عنه جعل التكليف يريد أن يجعل التكليف يعني إصدار فعل الصلاة إصدار فعل اصدار الصيام اصدار فعل الزكاه اصدار فعل الحج والافعال المامور بها المولى حينما يجعلها يريد ان يلقيها في عهده في ذمة في رقبة المكلف حتى تصدر منه في الخارج فالمولى بقوله صم يوجد ربط بين أمور ثلاثة بينه سبحانه وتعالى كامر وبين المكلس كمخاطب وبين الفعل المطلوب إصداره في الخارج اتضح وبتعبير آخر صيغ الأمر وظيفتها النسبة الطلبية النسبة النسبة الأمرية النسبه البعثيه ما شلت تعبر عنها نسبه طلبيه نسبه امريه نسبه بعثيه نسبه تحريكيه ما شلت تعبر عنها المولى غرضه ان يوجد هذه النسبه ويحرك المكلف ويوجد في داخله الداعي للصلاه قلنا في دروس سبقت بعض الناس لا يحركهم الا الامر مو كل واحد متى ما عرف انت بعض الناس يعرف لكن لا يمتثل تقول له لماذا يقول ليس مامور مو واجب الفعل خب تعرف انه حسن يقول نعم الحسن يفعل يقول نعم طيب افعل يقول لا ليش ماكو يوجد ما في مامور ما في امر من المولى فيشتغل دائما بصيغه يعني بالنزام. يجب عليك مثلا من باب المثال تباحث مع دمينك في الدرس يقول أن الأستاذ ما أوجده طيب تعرف أنت, انت انه حسن أم لا يقول نعم وفيه فائدة أيضا لكن الأستاذ ما طلبه يعني لازم يأمر فنحن نتعامل مع الأمور والواجبات ليس كعلي بن أبي طالب أنا هذا يربطني على هذا التثمين يربطني في الكلام لا نتعامل تعلي ابن ابي طالب لا يربطني اصل التكذيب يعني لو لم يكن التكذيب كان افضل واحد ياخذ راحته بالكلام اكثر يأخذ راحته بالكلام أكثر نحن لسنا تعلي ابن ابي طالب الذي يقول ما عبدتك حين عبدتك خوفا من نارك ولا طمعا لا نحن نقول عبدتك خوفاً وطمعاً ذلك علي بن أبي طالب عليه السلام الذي يقول وجدتك أهلاً للعبادة فعبد نحن نقول لا إذا ما تامر ما أعبد فلازم نتعامل مع الله بالأمر نتعامل مع المولى بالأمر هنا نقول المولى إذا أصدر الأمر يعني ألقاه في ذمة المكلف. فبهذه الأصدارات اضرب خلي اتعل المتكلم يوجد امور ثلاثه يوجد رابط بينه وبين المخاطب المكلف وبين اصدار الفعل في الخارج فكانه اوجد النسبه الطلبيه البعثيه التحريكيه نحو الفعل وخلق الداعي عند المكلف الامر خلق داعي ليقوم المكلف وينفذ فداعي وهو الأمر هنا واضح يصير ففي الواقع المصنف يقول هذه الصياغ هذه الصياغ ليست كلها معاني لا بل صياغ الامر لها معنى الواحد وهو البعث بالمعنى الحرفي اذا هذا الكلام صعب خلوه النسبة الطلبيه او النسبة البعثية كفار. ما ماذا يستضح خب انقلت لعب لماذا قلتم تهديدوا انذاره تسخيروا الى اخره المصنف يقول الغرض من صيغ الامر فقط النسبة البعثية لكن لكن الداعي مختلف داعي الداعي عند المتكلم مختلف مرة داعيه التهديد مرة داعيه الانذار مرة هدفه او غرضه البعث الحقيقي مره غرضه التسخير مره غرضه التعجيز مره غرضه التمني الترجي الدواعي مختلفه شوف الغرض واحد نسبه دعثية فقط يعني بقوله افعل اقرؤوا الايات حينما قلنا بالامس اعملوا ما شئتم هذا نسبه طلبيه لكن من صيغه تهديد داعي إنشأ هذه الصيغة الداعي هو التهديد مو البعث يعني المدعي الداعي هو الأمر مو هو التكليف الداعي هو التهديد مرة أخرى لا داعي التمني أو داعي التري يعني الداعي مختلف عند الامر عند المتكلم مرة أقول اعملوا وغرضي فعلا العمل الحقيقي البعث الأمر ف تسمى هذه الصيغه صيغه بعث مصداق من مصادق البعث الحقيقي مره اخرى ليس غرضي الامر لا غرضي التحدي مع ذلك اقول افعل لكن هنا ليس امر يعني الداعي عندي من انشاء الصيغه داعي الانشاء هو التحدي مره اخرى لا داعي لإنشاء الترجي أترجى من الليل البهيم ان ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي هذا فعل انجلي أمر لكن مو الداعي هو البعث الأمر لا غربي أن أترجى أتمنى أن ينجلي هذا الليل أتمنى لماذا حتى اذهب إلى الدرس مثلا فهنا وإن انشات صيغه افعل لكن غربي مو الامر غربي الترجي من هذه الصيغه وهكذا الصيغ الباقي ففي الواقع كل الصيغ كل الصيغ لها معنى واحد وهو وهو البعث بالمعنى الحرفي غيروه ليس المعقد لا تسموا النسبة الطلبية لكن داعي هذه النسبة داعي هذا الجعل داعي هذا الانشاء مختلف جناب السيد الداعي عنده الداعي أن يتمنى على الاخوه فيقول اعمل يعني يتمنى العمل لا داعي جناب السيد الآخر داعي البحث الحقيقي يعني الامر فرد واحد آخر داعي ترجي أو الدعاء الالتماس هو يقول اعطني هذا الفعل اعطني يا رب هذا فعل بس مو أنا أمر الله سبحانه لا أنا التمس من الله أو أدعو من الله سبحانه وتعالى مع أن الله يقول إفعل وأنا أقول إفعل لكن الفرح كبير بين إفعل إفعل من الله وإفعل من العبد إفعل منه الي أمر وإفعل مني إليه القماه صحيح؟ فالداعي مختلف والا النسبة واحدة في جميع هذه الضيارة التضاح المطلب البيان أو لا اتضح البيان انقلت أيها المصنف اذا لماذا البلاغيون أصحاب البلاغة قالوا هذه المعاني هذه الصيغ كلها معاني لصيغة الأمر لماذا اختلفوا معك في هذا المبنى أنت تقول هذه الصيغ لها معنى واحد هم يقولون لا صيغة الأمر لها معاني وليس معنى واحد. لماذا هذا الاختلاف؟ يقول هذا الاختلاف اجاب عنه صاحب الكفاية. اجاب عنه صاحب الكفاية. هناك في الكفاية في نفس هذا البحث في نفس هذا البحث صيغة الأمر هناك صاحب الكفاية اجاب عن هذا الاختلاف. قال هؤلاء اجتباها عندهم اجتباها عليهم. المصداق والمفهوم. اشتباه عندهم. اشتباه المصداق والمفهوم. هذا الاشتباه ناتج من نزاعهم. هذا الاشتباه ناتج بالنزاع عندهم. هذا النزاع حاصل هو أنهم طرحوا هذا السؤال. وقالوا وقالوا صيغ الأمر أو صيغة إفعال. هل هي موضوعة؟ هل هي موضوعة للطالب للبعث حقيقة؟, حقيقة؟ ولغيره مجاز؟ هذا سؤال سؤال طرح في الأصول اشتبه على هؤلاء هذا الأمر فجعلوا التهديد والتعجيز وإلى آخره. جعلها معاني في الامر الأمر أو افعال صيغة أفعال هناك فرح السؤال أن قالوا صيغه صيغة الأمر هل هي موضوعة للبعث حقيقة ولغيره من المعاني مجاد أم لا هذا السؤال أو أنشأ هذا الاشتبال أنشأ هذا الاشتبال فجعلهم يخلطون بين المصداق والمفهوم والا صيغه افعل مو هي, مو, هي مو هي مفهوم البعث مو هي مفهوم الطلب لا مصداق والمصداق شيء والمفهوم شيء اخر نعم لو قلنا صيغه افعل هي المفهوم الواسع فتكون هذه كلها معاني لها لازم صيغه اعلم مو مفهوم مصداق. تعالوا الى هذه الايه اعملوا ما شئتم تعالوا الى غيرها من الامثله هذه اعملوا ما شئتم هذه اعملوا وهي مفهوم التهديد لا اعملوا صيغه من صيغ التهديد صحيح لان التهديد مفهوم واسع وله صيغ متعدده هذه اعملوا مصداق من مصادق طريق التهديد هؤلاء تصوروا هذا مفهوم التهديد تصوره مفهوم ونحن نقول هذه مصداق مو مفهوم التهديد ما أدري اتضح المطلب والبيان أو لا مثلا الطلب مفهومه الطلب مفهوم الطلب الأمر بالمادر حينما يقول أمرتك هذا مفهوم الطلب أما حينما يقول اعمل ما يجيب كلمة امرتك ما يقول اصلب منك يقول اعمل هذا يعمل مو هي مفهوم الطلب مو هي مفهوم الأمر هذا مصداق من مصادق الأمر وهذا يصير يعني لو أنشأ لو أنشأ البعث بالمادة يصير انشا المفهوم الاسمي انشا المفهوم لكن انشاه بصيغه افعل وصيغه افعل ما شاء الله متكثر ففي الواقع انشاه بمصداق من مصاديق الامر مو بمفهوم الامر ما ادري في اتضح المطلب طبق العباره دققوا وشوفوا في أثناء التطبيق هذا المطلب ما قلنا يتضح من العبارة أو لا دققوا ولكن ولكن الظاهر من هنا المصنف يشرع في الرد على هذا القول الذي قال أن هذه الصيغ جميعا هي معاني يرد عليهم قال ولكن الظاهر أن الهيئة يعني الصيغة صيغة الأمر في جميع هذه المعاني يا معاني اللي ذكرناها التهديد والتسخير الآخري التفتوا استعملت في معنى واحد في معنى واحد أيها المصنف ما هو المعنى يقول لكن ليس هو واحدا من هذه المعاني يقصد المعاني المذكورة موحد هذه المعاني لعاد ما هو قال لأن الهيئة مثل افعل وظيفتها شأنها ما هو؟ شأنها يعني وظيفتها شأن الهيئات الأخرى لماذا وضعت وضعت لإفارة نسبة خاصة كالحروف الهيئات كالحروف حروف شنو وظيفتها؟ الربط صحيح؟ بينما قبل وما بعد الصيغ هنا وظيفتها الربط أيضا قال كالحروف ولم توضع لإفادة معاني مستقلة، تصير كمادة الأمر مادة الأمر تفيد معاني مستقلة معاني إسمية، تفيد المعنى الإسمي، أما طية إفعال تفيد المعنى المعنى حرفي وليس الإسمي. يهنا بعد روابط بعض كراؤنا، فلا يصح أن يراد منها. مفاهيم يعني المعاني الإثمية مفاهيم هذه المعاني المذكورة التي هي معاني إثمية لا فالهيئات لا يراد منها هذا وإنما يراد منها المعاني الحرفية يعني المصاديق يعني الرابط بين الأمور الثلاثة وعليه المصنف يقول فالحق فالحق أنها يعني صيغة الأمر صيغة إفعال أنها موضوعة لنسبة خاصة نسمينا نسبة بعثية نسبة تحريكية ما شو تعبّر عنها نسبة خاصة بين من القائمة بين شوف واحد بين المتكلم اثنين والمخاطب ثلاثة والمادة يعني الفعل المرافق قاوه في الخارج والمادة والمقصود من المادة الحدث يعني الفعل الذي وقع عليه مفادي الهيئة صلي الصلاة يعني صم الصوم إلى آخره من من المواد الأخرى مثل الضرب والقيام والقعود في قوله أضرب في قوله قم في قوله أقعد هذا القول أقعد يوجد ربطين أمور ثلاثة متكلم ومخاطب وفعل في الخارج ونحو ذلك وحينئذن ينتزع منها متى حينئذ بعد الصدور من الجاعل من المولى بعد أن يقول صلي نحن ننتزع منها طالب ومطلوب ومطلوب منه آمر ومأمور ومأمور به إلى آخره ضاعف ومبعوث ومبعوث إليه إلى آخره بعد نصيار قال ينتزع منها عنوان طالب ومطلوب منه ومطلوب فقولنا يضرب مثال فقولنا اضرب, فقولنا أضرب يدل على النسبة الطلبية بين من؟ بين الضرب واحد يعني الفعل عن المادة الحدث والمتكلم والمخاطب. ومعنى ذلك التفت شوف هذا المقصود ومعنى ذلك شنو معنى نسبة الطلبية؟ معناها جعل الضرب على عهدة الم على عهدة المخافب يعني في ذمته في رقبته في ذمة دمت... وبعثه نحوه وتحريكه إليه وجعل الداعي في نفسه للفاء إلى هنا اتضح أو لا الأخوة معانا في ال... ارجاع العبارة المعنى واضح أصير؟ خوب وعلى هذا فمدلول هيئة الأمر يعني الصيغة الأمر مدلولها ومفادها ما هو هو نسبة طلبية فقط النسبة البعثية النسبة التحريكية ما شئت أتعبر عنها قال أن نسبة البعثية الطلبية وإن شئت تسميها النسبة البعثية وإن شئت تسميها النسبة التحريكية لآخره لغرب إبراز جعل المأمور يعني الفعل أي المطلوب في أهدث المخاطب وجعل الداعي عنده في نفسه بيتحرك يعني قلنا بعد نحن الأغلب يتحرك بماذا؟ بالأمر بيفعل بعد وجعل وجعل الداعي في نفسه وتحريكه وبعثه نحو اصدار هذا الفعل في الخارج ما شئت عب غير أن هذا الجعل إنه هذه إن لعاد لماذا قلتم تهديدوا تعجيزوا الآخري المصنف يقول غير أن هذا الجعل أو الانشاء يختلف فيه الداعي التفت الداعي مختلف قلنا مرة يكون الداعي البعث مرة يكون الداعي التهديد فالداعي عند المتكلم مختلف وإلا النسبة الطلبيه واحدة في جميع هذه الصيامة يستخدم هذا وغير هذا ايضا يعني مره يهدده يقول له اعمل ما شئت هذه صيغه افعل مره بالاسم يقول له انا اهددك ان تفعل فيختلف الحال اذا استخدم هذه الصيغه مفادها مفادها صيغه افعل يعني اعمل ما شئت اعمل يعني افعل لكن ليس غرضه البعث نحو العمل انما غرضه بالعكس غرضه عدم العمل يعني لا تعمل بس بطريقة أخرى بنصدق من مصادق التهديد يأتي وهو اعملوا ما شئ قال غير أن هذا الجعل أو الإنشاء يختلف فيه الداعي له من قبل المتكلم فتارة يكون الداعي له يعني لهذا الجعل لهذا الإنشاء لقوله افعل يكون الداعي هو البعث الحقيقي كقول, كقول المولاء أقم الصلاه هنا شنو الداعي شو يدعى من أقب الصلاة؟ يعني ليصدر منك فعل الصلاة في الخارج فداعيه البعث يعني الأمر بعد صحيح؟ واضح هنا غرضه البعث يعني يقول له صلي صلي غرضه أن يأمر بالصلاة مو أن يهدد مو أن يعجز مو أن يسخر لا مو غرضه هذا ولا يتمنى أو يترجى يأمر بالصلاة هنا قال فتارة أن يكون الداعي له هو البعث الحقيقي وجعل الداعي في نفس المخاطب لفعل المأمور به فيكون هذا الانشاء حينئذ مو مفهوم الباعث مصداقا للبعث والتحريك وجعل الداعي او ان تفقل يكون مصداقا للطلب فان المقصود واحد واخرى يكون الداعي له لهذا الانشاء لهذا الجعل مو البعث وليس الامر التهديد تعملوا بعصيغه افعل تتهدد هنا يعني بيقول لا تفعل وإلا النار في الانتظار لا تفعل هذا الماء هذا هذا العام فيكون مصداقا للتهديد وليس مفهوم التهديد سوى كل هذا لا مو البعث المذكور في الصدر لا هذا البعث بعث اسمي بس إيه هذه الصيغ بعثة حرفي أرقي خوفه ستميل بعثة في البعث يعني ويكون تهديدا بالحمل الشائع المصداق يعني بالحمل الشائع وثالث يكون الداعي لو هو التعجيز فيكون مصداق للتعجيز وتعجيزا بالحمل الش يعني بالمصداق بالحمل الشائع وهكذا في باقي الصيغ وباقي المعاني الأخرى وإلى هنا يتجلى ما نريد أن نوضحه فإنّا نريد أن نقول بنص العبارة نريد أن نقول من هذا البيان هذا المطلب الصغير نريد أن نقول إن البعثة أو التهديدة أو التعجيز أو نحوها ليست شوف هنا بعد التضح مقصودة أنه يرد على هذا المطلب ليست هي معاني واضح بعد المقصود لو كان المصنف قائلا شيء ما كان أحسن لكم لو كان قايله قد يقال ثم أجاب كان واي ألطفتين بس ذكر الجواب أولاً هنا يقول ترى أنا بهذا الجواب دارد دا على جماعة هالسفة دارد دا على جماعة ما ذكرت إشكالها شوفوا قال فإلا البعثة أو التهديد أو التعجيز أو نحوها ليست هي شوف رد هذا القول ليست هي معاني لهيئة الامر قد استعملت في مفاهيمها يعني في المعنى الإثمي كما ظنه القوم لعله يقصد أهل البلاغة لا معاني حقيقية ولا معاني مجازية كما قلنا في السؤال حفل عدم اشتباه من هذا السؤال أنه في غير الأمر موضوعا للبعث حقيقة ولبقية المعاني مجاز أم لا؟ شوف المصنف المصنف يرسل برقية فقط برقية المصنف يقول هذا مقصودي شوفوا لا معاني حقيقية ولا معاني مجادية بل الحق أن المنشأ بها شيء واحد فقط ليس إلا نسبة طلبي الخاصة فقط نعم هذه النسبة يختلف تاعي إنشاؤها قال وهذا الإنشاء يكون مستاقا لأحد هذه الأمور باختلاف الدواعي فيكون ثالثا بعثا بالحمل الشايع وأخرى تهديدا بالحمل الشايع وثالثة تعجيز ورابع انذار وخامس منع الآخر لا أن هذه المفاهيم مدلوله للهيئة ومنشأة بها حتى مفهوم البعث والطلب لا المنشأ هنا مصداق البعث مصداق الطلب مصداق التهديد مو مفهوم التحديد والاختلاط ان قلت لماذا حصل عندهم هذا الالتباط المصنف يقول والاختلاط في الواهم يعني في هذا الاشتباط بين المفهوم المصداق هو الذي جعل اولئك يظنون ان هذه الامور مفاهيم وفي الواقع يجنوا مصادق لهيئه الامر وقد استعملت فيها استعمال اللفظ في معناه حتى اختلفوا في أنه أيها هذه المعاني استهدئة أيها المعنى الحقيقي الموضوع له الهيئة وأيها المعنى المجازي. اتضح المطلق قامنا إن شاء الله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين